إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِلَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ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 فقرؤوا ما تيسر منه واتقوا الصلاة وآتوا الزكاة وأقربوا الله قربا حسنا وما تقدموا لألفكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيره وأعظم أجر واستغفروا الله إن الله غفور رحيم من الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكذر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عثير